أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا حتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَد الن إِلَ مَا عَنِلوا مِنْ الععملَلِ فَجَلغُ غَبَ أَم مَمْثُورَ صحابُ الجََّةِ يَوْمَائِدٍ خَيرُ مُسْتَقَضَّ وَأَقْسَنُ مَقِيلَ وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالرَّعْدِ وَنُزِّلَ الْبَلَاءُ كَتَزَامِيلَ أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني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 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَا لَكَ الْقُرْآنَ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 كما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلَّ امْرٍ قَضَيْنَا لَهُ أَمْتًا وَكُلًّا تَدَبَّرْنَا تَفْكِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى قَضِيَّةٍ الَّتِي أَمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا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 ثُمَّ قَبَضْنَا غَيْرَ لَدَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ الذي الذَا خَابُ شْرَم بَنَ يَدَ رَرحمَتِ وَأَ زََّّ مَِ السَّمائِمَا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَ قَدِ صَضوَقْناَا غُبَينَ وَمْ لذكَّروا فَأَبَ أَسَر سِئِلَّكُفُور وَلَ شِتْناَا لَ بَعَتْنَا فِي كُ لِققَةٍ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 وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَغَوَّى الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِفْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا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 عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وتفى به بذنوب عباده خبيرا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 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جَعَلَ في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سجيئاتهم حسنا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وأميانا والَّذين يقولونَ الربن هَذْلَنا مِن أأَزواجن وَجُّ التِناقُ وَتَأق يون وَجَعَم لِمتقين إم أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قُلْ مَا يَعْبَأُ لِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فقد كذبتم فسوف يقول لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع كأن لا يكونوا مؤمنين إن لشأ ننزل عليهم من السماء آية فضلت أعلاقهم لها قاضعين وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَمِئْتِ الْقَوْمَ الرَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْحَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونَ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 فأتي يا فرحون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا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 فَفَرَبْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُبْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ قلَ رَبّ السَّموَاتِ وَأَضِ وَمَا بَينَ غُمَا إكُةُ مُاطِنين قَالَ لِمَن حَلَهُ أَلَا تَستَمِعُون قَالَ رَبّكُمْ وَرَُّ آ قَالوا إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُغْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَحْكُمُونَ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قُلْ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن كُ مِن أَضِكُْ بسِحْرِهِ فَمذاَ تقمُ قل أجِه وَأَقَابُ وَبَعف المدَ إِ حاشِرين يَأتُ وَكَ بكُ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 قَالُوا تُقَالُونَ لَفِي ضَعْوَنَا أَمْ نَدْعَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِن لَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم موسى فألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرحون إنا لنحل الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي فالقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنا جملَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مُّذَذِيعٌ الَّذِي عَلَّمَكُمُ الشِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقَطِّعُ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُخَلِّبُنَّ لَكُمْ أجمعين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 فَائِنْ لَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيَ بِعِبَادِي إِنْ لَكُمُ مُتَّبَعٌ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائنِ حَاشِرِينَ إنها إزدمة قليلون وإن لهم لنا لغائضون وإنا لجميع الحاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام غريم كذلك واورا كان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أضرقنا الآخرين إن في ذلك لآخرين وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاقْصُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ تَدْعُو أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالُوا إِنَّنَا نَسْمَعُكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يُنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ قال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَذُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينُ وَإِذَا مَرِضْتُ تَغْذِينُ وَإِذَا مَرَضْتُ تَشْفِينُ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينُ وَالَّذِي أَوْطَأَ أَن يُغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي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 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاهُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَفْتَصِمُونَ الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما واديق الحميد فلو امن ماذا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه وما كان ابصرهم مؤمنين وان ربك لغوالعزيز الرحيم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 إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأردلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إِنْ حِسَابُهُ إِلَّا وَلَا رَبِّي لَوْ تَشْكُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ يَا مُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ يا نوح لتكون من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن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 كَذَّبَتْ قَوْمُ الْأُسِّيِّينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ عُدٌّ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين تَّقُ الله وَأَطون وَاتَّقُ الذيذ أَمَدكُ بِمَا تَأمُون أَمَذَّكُ بِأَعَ وَبَنينَ وَجَاتِ وَون إ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 بِين فكَذَّبُغُ فَأَلَكْنَم إِ فِي ذَِكَ ل آيه وَمَا كَ ل أَكْسَرهُم مُؤْمِنين وَإَِّ رََّكَ لَ العززُ وَفم كَذَّبَ تَمودُمُسَلين.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 أتتركون فيما هاغنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونقل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فَتَقِ اللهَ وَأَطِعُونْ وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ طَالُوا إِنَّمَا أَنْتُم مِّنَ الْمُسَحِّرِينَ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 يأخذكم عذاب يوم عظيم فعطروها فيصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ أَلَئِن لَّأَنَا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَائِلِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَقْبَلُونَ فَمَجِينا غَوَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغُرَبِين ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ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 إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أفألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوخوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازِنوا بالعدل والميزان المستقيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسوا في الارض مفسدين واتقوا الذي خلقكم وانجبكم من قبل الاولين مُسَحَرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظن انك من الكاذبين فاستقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْمٍ ذُلٍّ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ يَعْرِفُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّرَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل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 الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمحزولون فلا تدعوا مع الله إلى ذن آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واقفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وَتَوَك الغَلَ العزيز الحيمِ الذي يَركَ حينَ تَقومُ وَتَقَلُ بَكَ فيِي الساجين إِ غُو وَسَّم العليم هلَ أَُذّكُمْ غلَمَ تَنَ الزَّل الشَّيطين تنزل على كل أفاك أسيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغواهون ألم تر أنهم في كل واد وَيَدْعُونَ مَا لَا يَنْقَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أي منقلب ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشر ثواب للمؤمنين الذين يقيمون الصلاه ويدفعون الزكاه وهم باخرتهم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخره زيا لا لهم اعمالهم فغم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدى الحكيم عليم إذ قال موسى لأهله يَكُم مِّن هَٰبِرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها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 علمنا منطق الطيب وأوتينا من قد شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن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 ادخلوا مساكنكم لا يحطمن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدُغَ دَمْ كَانَ مِنَ الْغُرَابِ لَا أُعَذِّبُ نُغَذَابًا عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأذْبَحَنَّهُ أَوْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَا كَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَإٍ انني وجدت امراة تملك غم واوتيت من وَلَهَا شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوم لا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشمس يَكُونُ أَحْمَالَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَهْوَاءَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَغُمٌّ لَّا يَهْتَدُونَ أَمْ لَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْقَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ويعلم ما وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ كتابي هذا فألقه إليهم ثم توز عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم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 وَأَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ ۖ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُلُو بَأْسٍ شَدِيدٍ ۖ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ ۖ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دخلوا قرية تَدُوا وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةَ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُبْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَذِهِ يَأْتِيَافَنَا ضِرَّةٌ بِمَا يَضْجَعُ الْمُبْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الذُّنَنِي بِمَنْ قَالَ آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ آتُونِي بِهَذِهِ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذذة وهم صاغرون قال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 أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نفكروا لها عرشها تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل آكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين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 قيل لأدخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوالير قالت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 قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا طَأْنِرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَأِيرُكُمْ إِنْ دَعَا اللَّهُ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 وَنُ تَقةَموبِل جِلَ لُوبك ييتَمَّهُ وَأَ لَغوتٌَُّذا نلَقًاَّ لولَك يجم ما شهدنا مَللكَ أَهله وَإَِّ لَ وَمَكْرُهُمْ مَكْرٌ وَمَكْرُنَا مَكْرٌ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَنَبُذْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَن نَّدَمْ مَرًّا وَقَوْمُهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لُوطًا إِذْ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 ودخ الله العظيم